ويُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبْرَةً كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاطِئٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا ذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا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 وَأَنَّهُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَمْ يَبْدِلْ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيث يغاثوا بما إن كلمه ليشول جو بأس الشراب بأس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور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 وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَهَذْنَا ثَمَّاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا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 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرون هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا والضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إنزل الله من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدار. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً وعرضوا على ربك صفّاً وعرضوا على رَبِّكَ صفّاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أننا جعلنا لكم موعداً وأوضع الكتاب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 ووجدوا ما عملوا حاضراً ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً وإذ قلنا للملاك تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أي يضيفهما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدار يريد أي ينقض أقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرام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 وَوَجَدَ عِنْدَهَا قُوما قُلْنَا يَا ذَلِكَ الْقَرْنَينِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسُوَفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرْدُو إلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرَى وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِنَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ نَطْنِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْنُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم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 ولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبيت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا